هذا يقول عندما يقولون بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا عندما يقولون إذا كان المراد أن, أن, أن تقال هذه الكلمة جماعة وبصوت واحد فهذا غير جائز وليس المشروع ولا, ولا وليس من السنة ولكن قول هذه الكلمة بعد صلاة الفجر وأدبار الصلوات هذا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شخص يقولها بمفرده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال دبر كل صلاه وأيضا لاحظوا في, في, في هذا التنويع في قول لا إله إلا الله الذي يقال دبر كل صلاه فيه ما أشرت إليه سابقا من التأكيد على فهم التوحيد الذي تدل عليه هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله فذكرت لا إله إلا الله في, هذه في هذا السياق ثلاث مرات وأتبعته في كل مرة بما يبين معناها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ثم قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين هذا كله تبيل لمعناها وتقرير للتوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة قال بعض الأذكار أريد أن آتي بها مئة مرة ولكن أنسى عندما اسبح باليد فاستعمل السبحة فما حكم ذلك ينبغي أن نعلم يا إخوان أن الخرز في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا كان موجودا ومتوفرا بل ذكر بعضه للعلم أن السبحة تاريخها قديم قبل الإسلام بكثير كان لها وجود ولها استعمال في كثير من الديانات فالسبحة والخرز موجود ولكن يقول انس بن مالك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه يعني يعده بيده والأمر سهل جدا الأمر سهل جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذا الصحابة كانوا يعدون تسبيحاتهم بأيمانهم وهذا أيضا أبلغ في, في إخفاء ذكرك لله بينك وبين نفسك بينما بعض الناس يخشى عليه لا نقول أنه رائي ولكن يخشى عليه من الرياء وخاصة إذا كانت السبحة طويلة أذكر مرة رأيت شخص كان أمامه سبحة فيها ألف خرزة إذا رأيت الأول مرة تظنها حية متطوية أمامه سبحة بألف خرزة هو وأمامه وثقيلة وإذا إذا مشى يعلقها على هذا ما, ما, ما, ما هو في الدين ولا شرعها الله تبارك وتعالى لنا غير الاعتقادات التي يعتقدها بعض الناس في, في السبحة لأن بعض السبح يعتقد فيها بعض الناس اعتقادات وهناك السبح يسمونها بأسماء معينة ويعتقدون يقول إذا عديت واحدة بالسبحة الفلانية تكون بألف إذا عديت واحدة بسبح معينة يذكرونها ل ب بينهم يقول هذه بألف فف هذا كله ظلال وكله باطل فالسنة أن يعقد المسلم التسبيح بيده أن يعقد التسبيح بيده مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد حديث يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح بسبحة وخير الهدي ماذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام في فيجتهد الإنسان ويعود نفسه على عد التسبيح ب و والمسألة سهلة جدا إذا عقدت الآن بيدك عشر مرات سبحان الله وبحمده بقبضها وفتحها كم هذه عشر عد بيدك اليسرى واحدة ثم أيضا افعل مرة ثانية اعقد اليسرى ثانية اصبحت عشرين وأكمل إلى أن تفتح اليد اليسرى تمت مئة مسألة سهلة جدا وواضحة وأبلغ في, في, في الخفاء وأكمل لك وأيضا في, في, في ذلك اتباع واقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال, ها ها قال السائل هنا هل نفهم من قوله في الحديث كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أن يأتي بالذكر هذا في, في الصباح والمساء هذا الذكر جاء في الحديث قال في يومه والمساء أيضا له أذكاره الكثيرة التي أيضا يحصل بها الحرز من الشيطان ومن ذلك ما جاء في الصحيح في قراءة آية الكرسي وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ما حكم من قال وهو ساجد في الصلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويكثر من قول ذلك في سجوده هذه الدعوة التي أشار إليها السائل ورد فيها حديثان الحديث الأول حديث معاذ وهو أن تقال دبر كل صلاة قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحديث الثاني حديث مطلق قال ما قال عليه صلاة السلام فيما معناه إذا أراد أحدكم أن يبلغ في في الدعاء فليقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فمن هذا القبيل ان دعا بعض المرات بهذه الدعوة كدعوة مطلقة في سجوده فلا باس اما ان يجعل ذلك سنة يتخذها في السجود فهذا لا دليل عليه هذا يقول نهيت احد المقتدى بهم في بلدنا عن البدع نهيت عن البدع فأجاب قائلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمانه منشغلا بالغزوات والفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية فما رأيكم في هذا هذا كلام باطل يعني منشغل بالغزوات عن هذه الأعمال التي يمارسها هذا الرجل كأنه يقول لولا الغزوات التي كان مشتغلا بها والفتوحات كان جلسا مثل يمارس هذه الأعمال هذا والعياذ بالله إضافة إلى الضلال الذي هو عليه في افتيات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والمسلم يعلم من قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أن دين الله تام كامل بل إن في هذه المقولة لهذا القائل اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه قصر في بيان الدين وفي القيام بجوانب من الدين ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه مقولة عظيمة قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لماذا؟ قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه